بالبيانات قال قد جئتكم بالحكمة وليُبين لكم وليُبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واتي عود إن الله هو رب يربكم فاعبدوه هذا صراط